you ماليون بالذي حبهم قلبي مولع وكبرت ب خ ي ر ك طيب فاكر ولا يعزف سواقه ت ر د الناس ترى و ك ل ي ماليون It's a pain in t I'm not gonna lie